هو روحي يا خدت على محطه مع مشاعر حوارات خنات حكايات واتيه في بشاعك نوفنت الحب كده خلصانه زهقت تعبت من جوا ابتدى جيبو دي و بقيت مخنوق برجع زعلان كل ما اروح متضايق وعارف ان الشوق والسكه مسلكه خطرت كتير بس الغدر اتعامل شر شغل انا وما فيش تغير وكل يوم عركة ساءن خلاص وما شفتش من ناس اخباص صحبت صحبة وطلعوا الخاص هتولا نسيوني بيقول لحبيبي وقوعين وقطق اسمع يا زميل صعب اخونك مستحيل بكتن في قلبي كتر واشحيل وبعد وفاوي قلبي مفروم انا في الحزن كل يوم عمر الحلو ما كان على هم متعاوي بالعمر النية على عبد البسط الرجوني سندل وباب الدنيا دي شارع المستشفى مشاكل على مبدأ بيت الساعة مبلل عباطت اسلام لارد اللي جامل بدي عبط البطيط الفارغ بره بيع على لما احطمع مش تاهل حوارات خنات حكاة واتاية بمشاكل انسان تعب انزع نارفن احزن البيت ساكن عمره بكتوه اموت مكتوك ملت وفاصن ملت وفاصن مش بلا بالاموال كنوز الدنيا فرحت البال امشي من ولا امشي شمال مش راسي لي على الوال عالم غريب حتى الحب ملوش حبيب على قد منها الرب نسيب تشابه في الخرب السار الفمي مات والكف نسى المعلومات وبين الزمن السادات وفترة من كل النار وما حدش راضي يمشي يا حب وطار البشر قلبها مش عادي والدفعان الاحسان كل لعه لازم تكون في الدنيا قوي الدنيا بتد العبيد عشان العائل النهارده كله بيتعالى والمال غير في الرجاله ما فيش جدعلقه استحاله واللي منك طلع غدار محبت وسد منك ملت وير بيقفر بيعد الوقت ببعد اللي أيام معانات زيدا نسيت كل الفكر نعرفه في زمن نصا بين لون الحزن قد وحد الخير الناس سيف بس اب تبقى على الحديث ولا حد يقولك معلا توفي لسميلك الدنيا نوية بحالة عيديتya ولا حد يشهلك بتنجي على حالة مليون تماس حال نقايم وعمل ناس حاجة كترة تلت احساسك والدنيا سرقاني نالحبيب وقل حلمه مش طبيب كل صحفة لو بذيب طب, ايه <تضحك> إيه طب يا نسائي وما بتقدر تحول طبيب من من خل عالم مدراء عنيم لا عندي حلو من باراء وان يزبلت المشي جل في الغدر السطراء <تضحك> يا بعت الامل يتحيد الفم معنا الرجل يا مشروع المستشفى توب أفضل على مايا على عباس عصي باب التين يا بابي مشكل مت مايا عالشاي يا بابي الحب زي ما نبى بالقلب ولا أصلاً ما تشمها معجب من كل الناس ودي عبد الباسط لتصير ده على ما بدا تثابت عمره وعلى حد ما يكتاح ولم يجل صادو التان الديوز يجزل فالحسن شركة في المجالة احسن كان مليا يتقان وفي القار قطار And O N A as-Wa-Pinoha Nui wa 26 Nui wa 27 Nui wa 26 Nui wa 26 Nui